أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاصمين تلك آيات الكتاب المبين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 وذكر من, من الرحمان محدث الا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون او لم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم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 قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يَكذِّبُونِ وَيَضِيقَ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقَ لِسَانِي وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقَ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا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 قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين